ذلك كان سبباً في حسد أخيه له فقتله بقي قابل متحيراً في ذلك الجسد كيف يواريه الله جل وعلا قال ثم أماته فأقضره فجعل جل وعلا القبور أول مساكن الآخرة وكتب جل وعلا أن بني آدم يدفنون في الأرض التي خلقوا منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لم يكن قبل قتل قبيل لهابيل أحد قد مات بعد فلا يعرف الناس كيف يموتون ولم يقع من قبيل على هابيل صلاة ولا غسيل لم يغسله ولم يكفنه ولم يصلي عليه إنما واراه التراب كيف واراه التراب؟ رأى غرابا يبحث في الأرض ففطنا إلى هذا والغراب من الفواسق واختار الله جل وعلا الغراب دون غيره من الطيور حتى يعلم قابيل ليبين له دناءة الصنيع الذي صنعه وإلا كان بالإمكان أن يقتتل بين يدي قابيل طائران آخران كالصقر مثلا لكن جاء بالغراب وهو من الفواسق منبوذ ليبين له حاله الذي تردى بعد أن قتل وهذا تأديب بالإشارة وقد يكون من العقلاء أحيانا بعض الرسائل إلى خصومهم أو إلى أعدائهم أو إلى من ينازعهم ما يبينون به قلة حالهم ودناءة شأنهم وهذا يقع لكن ليس كل أحد يفقهه والمقصود قال الله جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلة أعلست أن أكون مثل هذا الغراب فأصبح يتمنى أن يكون ولو مثل الغراب وهذا كاف في تأديبه وبيان شناعة ما وصل إليه قال الله بعد فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين على ماذا؟ ندم على أنه لم يفقه كيف يواري أخاه ولم يندم على قتل أخيه لأن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لو كان قابيل قد ندم على قتل أخيه لأصبحت توبة له ولما شنع الله جل وعلا عليه ولما ذكره القرآن بسوء لأن من تاب من ذنب تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن ندم قابيل لم يكن على أنه قتل وإنما كان ندمه على أنه لم يفقه